موطني موطني ان جلال والجمال والسناء والبهاء في ترحال كل يوم تدور في أرويقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد سوف نبقى هنا كي Så so varför? We'll